ماذا حدث يا دكتور عرفوا من سكوتي و إ ط ر ا ق ي ما حدث غرقت زوجته في بحر من الدموع أ م ا والده فكان يسترجع على ولده إ ن ا لله و إ ن ا إ ل ي ه راجعون اسرعت أ ن ا إ ل ى ولد علي الصغير أ م س ك ت ه ضممته بين ذراعي ب د أ ت أ ق ب ل خ ص ل ا ت شعره بجوار خده كنت أ ت م ن ى أ ن يحدثه قلبي و أ ن ا أ ض م ه أ ي ه ا الطفل الصغير لقد مات أ ب و ك ولم يقل ش ه ا د ة التوحيد لقد مات أ ب و ك ولم يقل لا إ ل ه إ ل ا الله فلا تنسه عندما تكبر من دعائك لقد طلب مني بنظرات عيني أ ن أ س ت س م ح له منك ب د أ ت أ ب ك ي و ب د أ الطفل يتفلت من ذراعي و أ س ر ع إ ل ى حضن أ م ه أ ق ب ل علي والده يواسيني كان يقول هذا قضاء الله يا دكتور فلا تجزع حكيت له ما حدث قال لي يا دكتور ولدي كان لا يعرف المسجد ولدي كان لا يصلي منذ أ ن كان في دراسته ا ل ث ا ن و ي ة ولدي مدخن وله أ ص د ق ا ء سيئين أ ن ت لا تعلم يا دكتور كم أ ت ع ب ن ي أ ن ت لا تعلم كم أ ر ه ق ن ي لكن سبقته الدموع وغلبته ع ا ط ف ة ا ل أ ب و ة أ س أ ل الله أ ن يرحمه برحمته ا ل و ا س ع ة حينها أ د ر ك ت لماذا لم يستطع أ ن ينطق بهذه ا ل ك ل م ة علي ه ذهب العمر وفات يا أ س ي ر الشهوات ومضى وقتك في لهو وسهو وسبات بينما أ ن ت على غيرك ح ت <ص> ى <في> ق ي لمات إ ن كنت تعقل فعم قليل للمقابر تحمل و ت ن س ر ه ي ن ا في القبور وتنثني لدى جدث تحت الثرى تتجدل ا ر أ ي ت م كيف الحال يا شباب أ ر أ ي ت م كيف يكون حال ا ل إ ن س ا ن ع ن د م ا يفارق طريق مولاه إ ن ه خالقه الذي يطعمه ويسقيه ويحفظه ويحميه يصب عليه نعمه و آ ل ا ء ه ثم ينساها ذلك العبد المسكين لكن الموفق والله يا أ ح ب ا ب لكن السعيد والله يا أ ح ب ا ب هو من رزق ت و ب ة قبل رحيله هو من أ و ت ي خضوعا وانكسارا قبل موته فالله جل وعلا قريب من التائبين شاهدوا هذه ا ل ص و ر ة ولامسوا هذه الكلمات و أ ص ب و ا لذلك اللحن الجميل قال أ ب ا ن بن عياش وهو أ ح د التابعين خرجت من عند أ ن س بن مالك رضي الله عنه و أ ر ض ا ه عندما كان في ا ل ب ص ر ة بعد ص ل ا ة الظهر قال ف ر أ ي ت ج ن ا ز ة يحملها أ ر ب ع ة رجال فقلت سبحان الله رجل مسلم يموت ويمر بسوق ا ل ب ص ر ة ولا يشهد جنازته إ ل ا أ ر ب ع ة رجال والله لاشهدن لا هذه ا ل ج ن ا ز ة قال فحملت معهم ثم دخلنا ا ل م ق ب ر ة و أ ن ز ل ن ا الميت في قبره ووضعنا عليه اللبنات وغطيناه بالتراب ثم التفت إ ل ى هؤلاء الرجال ا ل أ ر ب ع ة فقلت لهم ما ش أ ن ك م وما ش أ ن هذه ا ل ج ن ا ز ة قالوا والله لا ندري وقد ا س ت أ ج ر ت ن ا هذه ا ل م ر أ ة لدفن هذا الرجل ووالله ما نعلم شيئا قال فتبعت هذه المراه حتى وصلت إ ل ى بيتها ثم جئتها وقلت لها أ ح س ن الله عزاءك يا أ م ه الله ولله ما أ خ ذ وله ما أ ع ط ى وكل شيء عنده ب أ ج ل مسمى قالت الحمد لله أ و ل ا و آ خ ر ا قلت لها ما ش أ ن هذا الذي دفنتموه قالت هذا ولدي وقد كان ع ا ق لي كان مسرفا على نفسه بارتكاب الذنوب والمعاصي وقد قال لي في سكرات الموت وهو مريض يا أ م ا ه يا أ م ا إ ذ ا أ و ش ك ت على الموت ف ل قنيني ك ل م ة ا ل توحيد وشهاد ا ل ة ف إ ذ ا ق ل ت ه ا و أ ر د ت ل ي ا ل سعاد ة ف ق و م ي و ض ع ي خ د ي على ا ل أ ر ض و دوسي ب ق د م ك على خ د ي و وجهي وعثري ه ف ي ا ل ت ر ا ب وقولي هذا جزاء م ن ع ص ى الله ورسول ه ولا تخبري أ ح د ا بموتي فهم يعلمون عصيان ي ل ل ه س ب ح ا ن ه و تعالى و ع ق و م ب ي ل ك ولن يشهدو ا جازتي ن ف إ ذ ا دفنتو فارفع يديك إ ل ى الله ض ا ر ع ة إ ذ ا كنت تريدين لي ا ل س ع ا د ة وقول يا رباه يا رباه إ ن ي راضيه عنه فرض عنه, عنه, عنه قال أ ب ا ن بن عياش فقلت لها فماذا صنعت قال فضحكت قلت وما يضحكك يا أ م ت الله قالت والله والله بعد أ ن دفنتموه و أ د خ ل ت م و ه في التراب رفعت يدي إ ل ى الله ض ا ر ع ة وقلت يا رب يا رب إ ن ي ر ا ض ي ة عنه فرض عنه إ ن ي ر ا ض ي ة عنه فرض عنه قالت فوالله لقد سمعته ينادي يا أ م ا ه يا أ م ا ه ابشري فقد قدمت على رب كريم رحيم غير غضبان علي و أ ن ا طاهر من الذنوب والاثام يثبت الله يثبت الله الذين آ م ن و ا بالقول الثابت بالقول الثابت في ا ل ح ي ا ة الدنيا وفي ا ل آ خ ر ة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء يا سبحان الله ما أ ج م ل ح ي ا ة الطاعه وما أ ح ل ى ل ذ ة القرب من الله أ خ ي أ خ ت ي هل س أ ل ت م يوما عن البساتين التي في صدور الصالحين هل س أ ل ت م عن النور الكامن تحت جلباب ا ل م ر أ ة ا ل م س ل م ة هل س أ ل ت م عن الطهر والنقاء و ا ل ر ا ح ة والهناء التي يجدها أ ه ل ا ل إ ي م ا ن أ م ه ل و ن ي ل ح ظ ة أ ن ت م ا ل آ ن أ م ا م ش ا ش ة عرض كبيره تروي لكم هذه ا ل ق ص ة التي عايشتها بنفسي إ ن ه الشاب سعد الذي تحدثت عنه الدنيا كلها كنت في ز ي ا ر ة د ع و ي ة ل إ ح د ى المدن ا ل ع ر ب ي ة ا ل م ش ه و ر ة وصلنا إ ل ى تلك ا ل م د ي ن ة عصرا كان الزحام فيها كبيرا س أ ل ن ا ما السبب قال الناس اليوم ج ن ا ز ة أ ح د ا ل أ ب ط ا ل س أ ل ن ا عن بيت ذلك الشاب وانطلقنا إ ل ي ه كان والده على باب المنزل يستقبل المعزين جئت إ ل ي ه سلمت عليه أ ح س ن الله عزاءك يا أ ب ي قال بصوت عال نبه الحاضرين لا تعزيني يا شيخ لا تعزيني ولدي سعد كان عاصيا لله بعيدا عنه سبحانه وتعالى والله ما عرف ا ل ص ل ا ة من سنوات ط و ي ل ة لكن اليوم مات على ط ا ع ة الله جل وعلا ف أ ن ا والله أ س ع د أ ب في هذه الدنيا جاءني أ خ و ه ا ل أ ص غ ر جلس بجواري و ب د أ يحدثني عن سعد رحمه الله سعد بلغ به العصيان ش أ ن ا عظيما لقد أ ص ب ح يعرف عن المخدرات والمسكرات أ ك ث ر مما تعرفه هي عن نفسها كم م ر ة دخل المنزل ليلا ف أ و ق ظ أ م ي من نومها من أ ج ل أ ن تعد له طعاما و ل أ ص د ق ا ئ ه أ ص د ق ا ء السوء لقد ر أ ي ت ه والله في أ ك ث ر من م ر ة يشد شعر ر أ س ه ا ويضربها كانت تبكي وتقول ه د أ ك الله يا ولدي ا ل ش ر ط ة و ا ل أ م ن يطاردونه في كل مكان وهو مثل ا ل ح ي ة يهرب دائما كان له في كل شارع أ ص د ق ا ء وفي كل ح ا ر ة ع ل ا م ة ساعده أ ح د أ ص د ق ا ئ ه على السفر إ ل ى الخارج فسافر إ ل ى د و ل ة أ و ر و ب ي ة وتزوج ب ف ت ا ة ك ا ف ر ة من هناك كان لا يكلمنا أ ب د ا إ ل ا في النوادر أ ن ا لن أ ن س ى هذه ا ل ص و ر ة كثيرا فكثيرا ما ر أ ي ت ه ا وهي فوق سجادتها تبكي أ م ي تقول يا رب قلب ابني سعد بين يديك ف أ ص ل ح أ ر ب ع سنوات ك ا م ل ة مرت على أ خ ي دون أ ن يرتفع بصر والدي أ و والدتي إ ل ي ه ف ج أ ة حن سعد إ ل ى أ ر ض الوطن وجاء لا ت س أ ل ن ي يا شيخ عن ف ر ح ة أ م ي ا ل ك ب ي ر ة حين ر أ ت ه كانت دموعها تسابقها مرت أ ي ا م وسعد كما هو سهر ومسكرات ولهو ومخدرات ح ي ا ة بلا هدف وطريق بلا معنى ب د أ صيته ينتشر عاد الزعيم عاد الزعيم سبحان الله لقد أ ص ب ح لسعد ش ل ة من الشباب تزيد على ثلاثين شابا كلهم جنود تحت ي د ي لنشر الشر و ا ل ر ذ ي ل ة في يوم من ا ل أ ي ا م وفي ل ي ل ة من الليالي كان سعد ساهرا مع أ ص د ق ا ئ ه في إ ح د ى الاستراحات فمر عليهم أ ح د الصالحين ثم وقف أ م ا م ه م ووجه خطابه إ ل ى سعد م ب ا ش ر ة وقال أ ن ت أ س أ ل ك سؤالا ماذا ستقول لربك حين نزولك إ ل ى قبرك هل ستنفعك دنياك شبابك أ ص د ق ا ئ ك قوتك لا شيء سيكون معك ثم تركهم وانصرف ظلت تلك الكلمات ترن في أ ذ ن سعد قام من بين جلسائه ا س ت أ ذ ن وانصرف في طريقه داخل سيارته كانت البداية بكاؤه كان مستمر صحيح مستمرا بكاؤه داخل كانت كان أنا مسلم ودموعه ق ق ب ر ينتظرني ترى ي ماذا ت البيت أمامي أ كان رجع إلى ل شيء ف ل دخل قدميها ودموعه على أمي وانحل على أمي يقبلها ودموعه تبلل رجل أ م ي سرت في جسد أ م ي ق ش ع ر ي ر ة ب ا ر د ة ولدي سعد هداك ربي هداك ربي ماذا بك سمعته يقول لقد صرت ر ط ي ق ا ل ن و ر ي ا أمي لقد ع د ت إ ل ى ربي ي امي أ بعد اليوم سعد رجل آ خ ر لن تسمعي مني سبا أ و شتما س أ ك و ن الابن البار المطيع لا مسكرات لا محرمات أ ن ا ا ل آ ن يا أ م ا في و ا ح ة ا ل إ ي م ا ن كان يضم أ م ي إ ل ى صدره ب ق و ة و أ م ي تبكي معه دخل غرفته نظفها من الصور و ا ل أ ف ل ا م والمجلات أ خ ر ج كيسا كان مليئا بالحبوب والمخدرات و أ ف ر غ ه في الحمام اشترى س ج ا د ة ص ل ا ة يا سبحان الله تغير أ خ ي سعد كان أ و ل يوم يقف يصف قدميه في محراب ا ل ص ل ا ة منذ ا ل ط ف و ل ة كنت أ س م ع نشيجه وبكاءه بالليل يا رباه انا عبدك التائب ان لم ترحم لي فمن ي ر ح م ي حاول أ ص د ق ا ء سوء في ا ل هذين اليومي ن أ ن يرجعوا سعد الى طريق الحرام ل ك ن ه ك ا ن أ ق و ى ب إ ي م ا ن بعد ل ي ل ت ي ن خرج إ ل ى أ ص د ق ا ئ ه جمعهم في ا س ت ر ا ح ت ه كان العدد كبير ا فقد سمع ب ع ض أ ه ل الشر ب ت و ب ت ه فجاء ويشاهدون هذه العجيب ة تكلم معهم ودموع ا ل ت غ ر ق ه يا شباب أ ن ت م تعرفونني أ ن ا سعد والله يا شباب لا س ع ا د ة في الطريق التي أ ن ت م عليها والله يا شباب لا ر ا ح ة في ا ل ح ي ا ة التي تعيشونها من علمكم المخدرات أ ن ا من علمكم السهر أ ن ا من كان يصطاد لكم الفتيات أ ن ا من كان يدلكم على الخزائن و ا ل أ م و ا ل أ ن ا صحيح أ ن ن ي كنت أ ض ح ك أ م ا م ك م و أ ت ظ ا ه ر ب ا ل س ع ا د ة حين أ ص ل إ ل ى ما أ ر ي د لكن والله والله لقد كان قلبي مليئا ب ا ل آ ل ا م هل تصدقون يا شباب لقد ذهبت كل هذه ا ل آ ل ا م في دمعه و ا ح د ة أ ر ج و ك م ابكوا ا ل آ ن أ ر ج و ك م ادرفوا دموعكم ا ل آ ن توبوا إ ل ى الله ا ل آ ن ظل سعد على هذه ا ل ح ا ل ث ل ا ث ة أ ي ا م م ت ت ا ل ي ة حتى رجع أ ك ث ر أ ص د ق ا ئ ه إ ل ى الله والله يا شباب ا ل إ س ل ا م والله يا فتيات ا ل إ س ل ا م لقد جلست بنفسي مع أ ص د ق ا ئ ه هؤلاء لقد تابوا جميعا والحمد لله تغيرت همومهم و أ ف ك ا ر ه م من هم الركض وراء الفتيات إ ل ى هم حضور المحاضرات من هم توزيع ا ل أ ر ق ا م في ا ل أ س و ا ق والمنتزهات إ ل ى هم توزيع ا ل أ ش ر ط ة والكتيبات من هم البحث عن المخدرات إ ل ى هم البحث عن ا ل ش ه ا د ة والفوز ب ا ل ج ن ة يا سبحان الله ما أ ج م ل ا ل ص ح ب ة ا ل ص ا ل ح ة لقد كنت نعم الصديق يا سعد مهلا يا أ ح ب ا ب قفوا ا ل آ ن هل تعلمون كم مضى منذ ه د ا ي ة سعد إ ن ه ا خ م س ة أ ي ا م فقط والله, والله لقد جئت إ ل ى تلك ا ل م د ي ن ة في اليوم الخامس بعد العصر أ م ا في الصباح فقد كانت ر ح ل ة سعد إ ل ى الدار ا ل ا خ ر ة ا ل س ا ع ة ا ل ع ا ش ر ة صباحا كانت والدته تطرق على سعد باب غرفته تناديه أ ن يحضر ل ل إ ف ط ا ر فلم يجبها احد فتحت الباب ودخلت كان سعد في مصلى قد جلس للتشهد انتظرت حتى يفرغ من صلاته فلم ينته ي نادته بصوت عال يا سعد يا سعد جاء أ خ و ه نظر إ ل ي ه تعجب كان وجه سعد مصفرا وجسده متيبسا أ د ر ك أ خ و ه أ ن سعدا رحل إ ل ى مولاه دو التكبير في البيت وجاءت اخواته قمن يبكين فرحا لقد رحل سعد وهو يصلي تطاير الخبر في كل مكان في ا ل م د ي ن ة قال لي بعض من حضر جنازته كان الحضور كبيرا جدا رحمك الله يا سعد رحم الله رحم رحم رحم الله الله رحم الله, رحم الله, رحم الله فتن قد هذب الدين شبابا, شبابا ل و س و ع ه النابلسي ل ل ا ل و م ا ل ا ت ل ا ب ي ه نبع الصحاب ان طلبت الجود منه فهو دوما كالسحاب ة أ و ن ش ت العزم فيه فهو ضرغام ب غ ا ب ة جاذبته النفس للشر فلم يبد استجاب ة متق لله تعلو من يلاقيه المهاب جربته ص و ل ة الدهر ف أ ل ف ت ذا نجاب إ ن يقم يوما خطيبا يسمع الصم خطاب أ و يسر في الدرب يوما أ ب ص ر ا ل أ ع م ى جنابه بلسم ل ل أ ر ض يمحو عن محياها ا ل ك آ ب مسلم يكفيه فخرا أ ن للدين انتساب هكذا العظماء يموتون وهكذا الصالحون يرحلون بشرى والله لمن تاب هنيئا والله لمن أ ن ا ب أ ر أ ي ت م يا شباب أ ر أ ي ت م يا فتيات غير سعد حاله فرزقه الله خ ا ت م ة ح س ن ة زفته الجموع إ ل ى ربه سبحانه في عرس كبير ف أ ي ن شبابنا وفتياتنا اليوم يا الله ما أ ح ل ا ه ا من ح ي ا ة وما أ ج م ل ه ا من ع ي ش ة يعيشها المسلم يتذوق سعادتها ويلتذ بها عندما يغير حاله إ ل ى ط ا ع ة الله و إ ل ى م ر ض ا ت الله جل وعلا نعم أ ي ه ا الشاب قلها من ا ل آ ن نعم أ ي ت ه ا ا ل ف ت ا ة ق ل ه ا من ا ل آ ن سحقا ل ل أ غ ا ن ي سحقا ل ل أ ف ل ا م سحقا لقنوات ا ل د ع ا ر ة والفجور وبعدا ل ل ر ف ق ة ا ل س ي ئ ة و أ ه ل ا ومرحبا ب ا ل ص ل ا ة و ا ل ق ر آ ن وحلق الذكر وروضات ا ل إ ي م ا ن و ا ل ر ف ق ة ا ل ص ا ل ح ة التي تقربنا من الرحمن إ ح د ى الفتيات كانت غ ا ر ق ة في المعاصي ب ع ي د ة عن شاطئ ا ل ط م أ ن ي ن ة ثم مد الله ع ي ن ي ه ا بنور الهدايه كانت ك ث ي ر ة البكاء فهي تخاف من عقاب الله وعذابه تعلم أ ن النار بعيد قعرها شديد حرها م ؤ ل م ة أ غ ل ا ل ه ا محرق زقومها كانت ت ت أ م ل هذا كله مع ق و ة الجبار سبحانه فهي تعلم أ ن بطشه سبحانه شديد و أ ن ه قد يقبض روحها في أ ي وقت عزمت تلك ا ل ف ت ا ة على ان تحفظ كتاب الله جل وعلا و ب د أ ت حتى من الله عليها بحفظ أ غ ل ب ا ل ق ر آ ن ودخل عليها شهر رمضان فعاهدت نفسها الا ينتهي هذا الشهر المبارك إ ل ا وقد ختمت ما تبقى من كتاب الله سبحانه وتعالى وفي يوم من أ ي ا م رمضان المبارك ب د أ ت ا ل أ س ر ة تستعد ل ل إ ف ط ا ر صعدت ا ل أ م إ ل ى غ ر ف ة ابنتها و ر أ ت ه ا ت ق ر أ في كتاب الله وتحفظ فقالت أ ي بنيتي لو س ا ع ت ي ن ي في إ ع د ا د طعام ا ل إ ف ط ا ر فقالت تلك ا ل ف ت ا ة ا ل ص ا ل ح ة ل أ م ه ا إ ذ ن ي لي يا أ م ي أ ن أ ك م ل وردي من كتاب الله لهذا اليوم وبعد لحظات س أ ن ز ل ل أ س ا ع د ك في المطبخ نزلت ا ل أ م وهي ف ر ح ة م س ر و ر ة يوم ان رزقها الله ب ف ت ا ة همها الله والدار ا ل آ خ ر ة ه م ه ا ا ليس ل والدار الآخرة ل ه همها الغناء ولا القنوات ا ل ف ض ا ئ ي ة ولا الموضات ولا ا ل ز ي ن ة ولا المكياج لا همها الله سبحانه وتعالى والدار ا ل آ خ ر ة انشغلت ا ل أ م و ب ق ي ة ا ل أ س ر ة في إ ع د ا د طعام ا ل إ ف ط ا ر واجتمعت ا ل أ س ر ة حول م ا ئ د ة الطعام وتكامل العدد سوى تلك ا ل ف ت ا ة ا ل م ؤ م ن ة نادوا عليها يا ف ل ا ن ة يا ف ل ا ن ة لم تجب أ م ه ل و ه ا قليلا ً ومضى الوقت لم يتبقى إ ل ا القليل ويؤذن المؤذن ل ص ل ا ة المغرب صعدوا إ ل ي ه ا دخلوا غرفتها نادى المؤذن الله أ ك ب ر الله أ ك ب ر دخلوا عليها وجدوها م ب ت ج ع ة على فراشها والمصحف على صدرها وقد فاضت روحها إ ل ى بارئها وهي ص ا ئ م ة في شهر فضيل عجبا لتلك ا ل أ ر و ا ح عجبا لتلك القلوب التي تعلقت بربها سبحانه وتعالى ذاقت ح ل ا و ة ا ل إ ي م ا ن يوم أ ن ع ص ت الشيطان و آ م ن ت بالرحمن هنيئا والله هنيئا لكل تائب و ت ا ئ ب ة هنيئا والله لكل عبد و أ م ة أ ق ب ل على الرحيم سبحانه وتعالى و د ع ا ح ي ا ة اللهو والمعاصي استوقفني شاب مسلم اسمه عبد الله يرتفع ا ل أ ذ ا ن وتقام ا ل ص ل ا ة بجواره وهو غير عابئ بذلك النداء و ك أ ن ه موجه لغيره من أ ص ح ا ب الديانات ا ل أ خ ر ى و أ ط ل ق ت بصري ف إ ذ ا شاب آ خ ر اسمه عبد الله وهو يهز ر أ س ه طربا ويهتز لحمه وعظمه على أ ن غ ا م أ ص و ا ت مغن غربي وقلبت احدى المجلات فاذا بمن اسمه عبد الله وهوايته الرقص والموسيقى وشرقت وغربت وتاملت فاذا الامر اعظم من ذلك عندها انطلقت استحث الخطا واسابق الركب عبر اربعه عشر قرنا لارى حال من كان اسمه عبد الله في ذلك الزمان فاذا امه من الناس رفعوا للامه راسه واعلوا للدين منارا ولا يزال التاريخ يردد جهادهم وصبرهم على صغر سنهم و ح د ا ث ة دين منهم لكن نتوقف مع شخص مرت به أ ح د ا ث خ ط ي ر ة ومواقف ع ظ ي م ة وقابل الرؤساء أ ع ظ م دول عصره استقبله كسرى ملك الفرس و ق ي ص ل عظيم الروم وهو الرجل العربي الذي لا تهمه البروتوكولات ولا التقاليد ا ل ر س م ي ة لا يعرف إ ل ا شمسا م ح ر ق ة وسماء ص ا ف ي ة وخباء في ظل ش ج ر ة يحوي ك س ر ة خبز ي ا ب س ة أ ق ب ل ميمما وجهه نحو إ ي و ا ن كسرى ففتحت له الكنوز والخزائن و أ ل ق ت إ ل ي ه ا ل ح ض ا ر ة في حينه بركابها لكنه أ ب ى أ ن يمتطيها و أ ع ر ض عن زينتها قاسمه كسرى ملكه الواسع وغناه الفاحش لكنه رفض هذا كله قدم له ابنته ا ل ف ا ت ن ة الجمال لكنه أ شح ا بوجهه و أ ب ى نعم رفض ت ن ي ع دينه و أ ب ى ترك ملته وجانب الدنيا وهجرها مؤمن يستشرف ا ل ج ن ة يسعى إ ل ى نيلها لينطلق لننطلق جميعا ونرى ما يقوله أ ص ح ا ب السير عن هذا الرجل الفذ مع إ ق ا م ة ا ل د و ل ة ا ل إ س ل ا م ي ة في ا ل م د ي ن ة و ل ر غ ب ة إ خ ر ا ج الناس من ع ب ا د ة العباد إ ل ى ع ب ا د ة رب العباد ولتبليغ هذا الدين إ ل ى أ ق ص ى ا ل أ ر ض في ا ل س ن ة ا ل ت ا س ع ة ع ش ر ة ل ل ه ج ر ة بعث عمر بن الخطاب رضي الله عنه جيشا لحرب الروم فيه وجوه ا ل أ م ة ورجالها وقد أ ف ز ع قيصر عظيم الروم هذا الزحف القادم من صحراء ا ل ج ز ي ر ة ا ل ع ر ب ي ة ا ل ق ا ح ل ة وناله الرعب واستولى على قلبه الهلع ف أ م ر جيانه إ ذ ا ض ف ر و ا باسير من أ س ر المسلمين أ ن ي أ ت و ا به إ ل ي ه ليرى حالهم ويسمع من أ ف و ا ه ه م وكان ذلك ا ل أ س ي ر الذي أ خ ذ إ ل ى ملك الروم هو عبد الله عبد الله بن ح ذ ا ف ة السهمي رضي الله عنه و أ ر ض ا ه لم يكن قيصر إ ل ا رجلا ً داهيه وسياسيا ً محنكا يعرف مواطن الضعف عند الرجال ويعلم م ح ب ة النفوس للدنيا ت أ م ل قيصر في ط ل ع ة عبد الله بن ح ذ ا ف ة و ص ل ا ب ة عوده و ق و ة شكيمته فبادره قائلا ً إ ن ي أ ع ر ض عليك أ م ر ا أ ع ر ض عليك أ ن تتنصر ف إ ن فعلت خليت سبيلك و أ ك ر م ت مثواك إ ن ه عرض مغر ل أ س ي ر ينتظر الموت لكن القلوب تختلف القلوب يا شباب تختلف والرجال تتباين كان الرد الفوري والحازم ممن عمر قلبه ا ل إ ي م ا ن هيهات هيهات إ ن الموت لاحب إ ل ي أ ل ف م ر ة مما تدعوني إ ل ي ه تعجب قيصر و أ ع ا د الكره م ر ة أ خ ر ى بعرض آ خ ر يسير له لعاب الكثير قال له إ ن ي لارى فيك صفات الرجل الشهم العاقل ف أ ج ب ن ي إ ل ى ما أ ع ر ض ه عليك ف إ ن أ ج ب ت ن ي أ ش ر ك ت ك في ملكي وقاسمتك سلطاني تعال أ ي ه ا العربي الذي أ ح ر ق ت الشمس وجهه أ ق ا س م ك م م ل ك ة الروم ا ل ع ظ ي م ة و أ ز و ج ك ا ب ن ة سيد الروم ا ل ج م ي ل ة عروض متتاليه ة لرجل فقير مسكين رث الثياب مجهد الخطوات لا يملك ح ف ن ة من ا ل أ ر ض مقيد بالسلاسل مكبل بالقيود الموت يحوم فوق ر أ س ه ماذا كان جوابه ماذا كان جوابه في تلك اللحظات ا ل ل ل ح ظ ا ا ت ف ا ص ل ة في حياته قال عبد الله بن ح ذ ا ف ة رضي الله عنه و أ ر ض ا ه ب ث ق ة المؤمن بربه الراغب فيما عنده والله والله لو أ ع ط ي ت ن ي جميع ما تملك وجميع ما ملكته العرب على أ ن أ ر ج ع عن دين محمد صلى الله عليه وسلم طرفه عين نعم ليس ملكك فحسب وليس تنصرا مستمرا بل رجوع فقط طرفه عين والله ما فعلت ر أ ى قيصر أ ن هذا المؤمن لا تلين له ق ن ا ة ولن تنفع معه وسائل ا ل إ غ ر ا ء وطرق الترغيب فهب واقفا وهو يصرخ متهددا متوعدا إ ذ ن أ ق ت ل ك قال ذلك والجلاد على ر أ س عبد الله والسيف مجرد من غمده وانتظر قيصر الجواب من عبد الله فاذا إ ذ به كالسهم يأتي ف إ به ي أ ت ي ك السهم محمل ب ا ل إ ي م ا ن والثبات افعل ما بدا لك ف أ م ر به فصلب وقال لقناصته ارموه قريبا من يديه وهو يعرض عليه التنصر ولكن عبد الله والسهام تتخطفه أ ب ا قال ارموه قريبا من رجليه وهو يعرض عليه التنصر و م ف ا ر ق ة الدين ف أ ب ى عندها دعا قيصر بقدر عظيم فصب فيه الزيت ورفعه على النار حتى غ ل الزيت وارتفع صوته وعبد الله ينظر ثم أ ت ي ب أ س ي ر من أ س ا ر المسلمين ف أ م ر به أ ن يلقى أ ل ق ي في هذا الزيت وعبد الله ينظر أ م ا م عين عبد الله ف إ ذ ا لحمه يتفتت و إ ذ ا لحمه ي ن س د خ من ظهره ويظهر عظم ذلك المسلم ويموت عند هذا المنظر الرهيب والموقف العصيب التفت قيصر إ ل ى عبد الله بن ح ذ ا ف ة رضي الله عنه ودعاه إ ل ى ا ل ن ص ر ا ن ي ة و ا ل أ ح د ا ث م ت س ا ر ع ة والقدر تغلي لكن عبد الله كان أ ش د إ ب ا ء لها من قبل فلم تل له قناه ولم تفت منه عضد زاد حنق قيصر وقال ما هذا الرجل الذي أ م ا م ي أ ع ر ض عليه ملكي وابنتي فيرفض و أ ع ر ض بين يديه النار والقدر تغلي زيتا فيابى عندها أ م ر رجاله وقد تطاير الشرر من عينيه هيا أ ل ق و ا به مثل صاحبيه حمل عبد الله على عجل وارتفعت ا ل أ ي د ي لتلقي به في القدر ف أ ب ص ر أ ح د رجال قيصر منه د م ع ة تحدرت فقال لقيصر فرحا بالانتصار لقد بكى لقد بكى وظن أ ن ه قد جزع مما يرى من ا ل أ ه و ا ل والشدائد ورضي بالعروض ا ل م ق د م ة إ ل ي ه فقال قيصر ردوه علي فلما ردوه إ ل ي ه ومثل أ م ا م ه عرض عليه ا ل ن ص ر ا ن ي ة فرفضها فقال له متعجبا ويحكى ماذا أ ب ك ا ك ماذا أ ب ك ا ك قال عبد الله بن ح ذ ا ف ة رضي الله عنه أ ب ك ا ن ي أ ن ي قلت في نفسي أ ن ي قلت في نفسي تلقى ا ل آ ن في هذه القدر فتذهب نفسك وقد كنت أ ش ت ه ي أ ن يكون لي بعدد ما في جسدي من شعر أ ن ف س أ ن فتلقى س ف كلها في هذا القدر في سبيل الله فتعجب ا ل ط ا غ ي ة الظالم وقال هل لك أ ن تقبل ر أ س ي و أ ط ل ق سراحك فقال عبد الله وهو يرى أ م ة من المسلمين في ا ل أ س ر بل وعن جميع أ س ا ر المسلمين أ س ا ر المسلمين كلهم فوافق قيصر وعبد الله يقول في نفسه أ ث ى الفرج لهؤلاء ا ل أ س ا ر ى نعم اقبل ر أ س الظالم ويطلق أ س ا ر ى المسلمين دنا بعزه و ه ي ب ة وقبل ر أ س قيصر وعندما و ط أ ت قدم عبد الله بن ح ذ ا ف ة ا ل م د ي ن ة ا ل ن ب و ي ة كان الخبر قد سبقه إ ل ى أ ه ل ه ا قال له عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو فرح مسرور بثبات عبد الله و ق و ة إ ي م ا ن ه حق على كل مسلم أ ن يقبل ر أ س عبد الله بن ح ذ ا ف ة رضي الله عنه أ ر ض ا ه و أ ن ا أ ب د أ بذلك فقام وقبل ر أ س عبد الله بن ح ذ ا ف ة رضي الله عنه يا عبد الله. يا عبد الله في هذا الزمن يا عبد الله هذا الزمن دعنا نقبل راسك, دعنا نقبل رأسك وانطلق الى المسجد مصليا دعنا نقبل رأسك وكن ثابت الايمان قوي الرسوخ يا عبد الله دعنا نقبل ر أ س ك وفك أ س ر ك من رق الشهوات ومواطن الريب والخنا دعنا نقبل ر أ س ك مرات ومرات ولا تكن إ م ع ة ه يسيرك ا ل أ ع د ا ء حيث شاءوا وهذا الذي نراه في كثير من شباب ا ل إ س ل ا م لكن ا ل أ م ل ب إ ذ ن الله جل وعلا في هؤلاء الشباب أنهم سيعودون إلى اللهم سبحانه وتعالى وسيبدأون حياة جديدة وسيفتحون صفحة بيضاء فيها كل طاعة وقربة حياة صفحة وتعالى فيها طاعة الله وعلا ا نصرة لدين ه وكل كل جل ل ل جديدة يا حي يا قيوم يا ذا الجلال و ا ل إ ك ر ا م أ ص ل ح شباب المسلمين واجعلهم ب ا ل ص ح ا ب ة مقتدين اللهم أ ص ل ح نساء المسلمين واحفظهن من التبرج والسفور ومن ضلال المضلين اللهم من أ ر ا د شبابنا ومجتمعاتنا بسوء ف أ ش غ ل ه بنفسه واجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدميرا عليه يا ذا ا ل ع ز ة والجبروت اللهم و ن ص ر ا ل إ س ل ا م والمسلمين و أ ع ز هذا الدين و أ ذ ل الشرك والمشركين واحم ي ح و ز ة الدين و ن ص ر عبادك المجاهدين اللهم أ ق ر اعيننا ب ع و د ة المسجد ا ل أ ق ص ى سالما غانم الى إ ح و ز ة ا ل إ س ل ا م والمسلمين اللهم ارزقنا فيه صلاه قبل الممات اللهم أ ي د المجاهدين في سبيلك الذين يقاتلون ل إ ع ل ا ء كلمتك واجعل ا ل د ا ئ ر ة على أ ع د ا ئ ه م يا حي يا ق ي و ن اللهم وفق و ل ا ت أ م و ر المسلمين جميعا إ ل ى ما تحب وترضى يا رب فاجمعنا معا ونبينا في ج ن ة تثني عيون الحسد صلى الاله ومن يحف بعرشه والطيبون على المبارك أ ح م د ي و آ خ ر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آ ل ه وصحبه أ ج م ع ي ن فامح عن قلبي سوادا اغترب فلقد علمت أ ن في ديني س ع ا د ة قد أ ت ي ت ويا الهي فامح عن قلبي سوادا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 وكانت الصاعقه ت ح ا ص ر ن الهموم أ ي ا رفاقي و أ ح ي ا كل يوم في عذابي آ ه و آ ه ثم آ ه كيف أ ن ج و م العمل كان خلا باسما حال ا ل ح ي ا ة ثم أ ض ح ى ثعلبا عند الممات, عند الممات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 أ ب ح ث عن نعيم غير أ ن ي أ ذ و ق المر في كل الشراب إ ل ى كل العقلاء يا شباب ا ل إ س ل ا م هل ذقتم ح ل ا و ة ا ل أ خ و ة الايمانيه إ ي م ن ة ف د و كفكم ف يا خير صحبي إ أ غ م ض و ا أ ع ي ن ك م واحبسوا أ ن ف ا س ك م فاليكم حديث ا ل أ ح ز ا ن صاحبي قتلني م ح ا ض ر ة ل ف ض ي ل ة الشيخ محمد الصاوي ومن إ ص د ا ر ا ت ن ا يا رب يا, رب يا, رب يا الوالدين وحبيبتي وأتيت وفي قلبي أنا عائد الصلاة أنا عائد عائد والله أنا رب رب بر أمل إلى إلى تغفر لي يا ربا و ب ق ف ت على بابك ربي والدمع بخدي مجرى ل ك شاب يشتكي من هجر حبيبته له、بيسالة. الى كل فتاه تحزن من بعد عشيقها الى كل اثنين شربا كاس الغرام سويا شهرا ساعات طويله من الليل تجرعا الغصص والانام م إ ه م يحبان ب ع ض ه ا حبا كبيرا سرابق أغرام الشرق وبريط لكن ومضى يجري خلف ومضى حتى سيمتها قدماه يبحث عن حضن يسعده يبحث عن حضن يرضى ت ص د ع أ م و ا ج العشق بسمتها أ س ر ت عيناه يا أ ي ه ا الشاب ق ل ب ك وحبك ليس لكل ف ت ا ة ويا أ ي ت ه ا ا ل ع ف ي ف ة يا أ ي ت ه ا ا ل م ص و ر ة حبك وعواطفك ليس لكل شاب يرميك بسهام الغرام وتوسلي ا فلان يا فلان, فلان كنت تحبني كنت تعشقني و ا فاليوم فاليوم ف ا ي ا ل و م ف ا ي و م ل ي ف ا ل ي ا ل ي و م ف ي و م ف ا ل ي م ف ا ل ي و ا ي و ي هل علمتم كيف حالي كنت في اثم وظلم كنت في ب و س وهم واقترفت كل ذنب لم يكن لي ايه غايه ع ل م ي الدنيا الدانيه كم س ق ن ي من خطياه ا ك ذ ا ض ي ا ت عمري يا ل ا ح ز ا ن المليان